الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلمين للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بها قو لا يسمعون فيها لغوا ولكن ثابا جزا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 لا تكلمون إلا من نذين له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أن تخذ إلى ربه مآبا إنا يوم ينظر المرء